يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله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 وهذا الحديث كثير من اهل العلم اشاروا الى انه ينبغي لمن يؤلف كتابا في العلم ان يبدأ به اذ الغرض منه تصحيح النية لان الاعمال مناطها النيه فاذا خلصت النية وصلحت صلح العمل وإذا فسدت النية فسد العمل ولذلك نبه كثير من أهل العلم إلى أن هذا الحديث يساوي ثلث الدين حيث إن الدين قول وعمل ونية ومنهم من جعله ربع الدين حيث أضاف إليه احاديث أخر كحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وكنا قد بدانا الكلام على شرح هذا الحديث وعرفنا ان المراد بالنية هي القصد والارادة او انها تتشابه وتلتقي مع هذه المعاني معاني القصد ومعاني الاراده وعرفنا ان المراد بقوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا يعني اصدقه واخلصه فالنية تمثل قدرا اساسيا في العمل الصالح لأن العمل الصالح إذا كان صحيحا ولم يكن بنية خالصة فهو باطل وإن كان العمل بنية صالحة خالصة ولم يكن صوابا فهو باطل ولهذا كانت النية شرطا اساسيا في قبول العمل وعرفنا ان اهل العلم يقسمون النية بمعنيين معنى ذهب اليه علماء العقيدة واصول الدين وهو الذي عبر عنه المؤلف بالعارفين اذ انهم يحملون النية على الاخلاص إخلاص العمل لله جل وعلا وأما الفقهاء فإنهم يحملون النية على تمييز العمل الغرض من ذلك تمييز العمل عن أن يكون عادة إلى أن يكون عبادة ثم إن العبادة أيضا تحتاج إلى تمييز فمن قام يصلي لابد ان يميز صلاته بدلا من ان تكون نافلة تكون فريضة واذا كانت فريضة بد من تمييز نوعها كان تكون صلاة للفجر او صلاة للظهر او صلاة للعصر وهكذا واستمر المؤلف رحمه الله يتناول هذه القضايا بشيء من الاسهاب لا سيما ما يحتاج منها الى الاستدلال من الكتاب والسنة ومن اقوال السلف الصالح وانتهى بنا الكلام عند قوله يعني تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه يعبر الامام ابن رجب رحمه الله عن هذه الجملة الموجزة والكلمة التي هي من جوامع الكلم ان الاعمال بحسب النيات وان حظ العامل من عمله نيته من خير او شر وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء ذكر بعد ذلك لا يخرج عنهما شيء ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ضرب مثالا هذا المثال يشمل عملا واحدا لكنه يتفاوت من حيث القصد فكل خرج مهاجرا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لكن بعض المهاجرين كان يقصد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثل أمر الله جل وعلا بالخروج للهجرة ولذلك يثيبه الله تعالى على هذا الفعل وعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الإثابة بأنها موكولة إلى الله ورسوله الله جل وعلا يقدر قدرها من الاجر والثواب والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم صدق هذا المهاجر حيث إنه ترك كل ما يملك في الدنيا من أجل أن يطيع أمر الله ويف... وعما من خرج مهاجرا من أجل دنيا يصيبها فهو موكول لما خرج لأجله وفرق بين من يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله وبين من يخرج مهاجرا إلى الدنيا لأن الله تعالى يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله وأخبر في من يهاجر لدنيا فهو إلى ما هاجر إليه وجاء التعبير بهذه الصيغة لي يظهر حقارة هذه الهجرة وأنها ليس وراءها ذلك الثواب الذي خص الله به من خرج مجاهدا في سبيله ولذلك لما كانت الهجرة إلى الله ورسوله ذات شأن عظيم جاء جواب الشرط يكرر على الشرق فهجرته الى الله ورسوله يعني اعظم بها من هجرة لان علماء العربية يقولون اذا جاء الخبر بلفظ المبتدأ او جاء جواب الشرط بلفظ فعل الشرط أو جملة الشرط فإنه يراد من ذلك تعظيم هذا الأمر وبيان عظم مكانته ومنزلته ولهذا يقول ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات مع أن النبي صلى الله عليه وسلم المثل الذي ضربه ضربه بين أمر شرعي واجب وبين أمر مباح فإن من يرغب في الزواج الزواج أمر مباح بل ربما كان أمرا مسنونا او التجاره امر مباح اباحه الله تعالى للناس ومع ذلك بين ان ثمه فرق كبير بين الهجره الى الله ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبين الهجره للامور المباحه فإذا كان هذا في الأمور المباحة ذكر الفرق العظيم فإن الهجرة أو فإن النية لو كانت في الأمر السيء فلا شك إن وقعها من حيث السوء ايضا عظيم لأن من أدى عملا واحدا لكن اختلفت نيته فإن قصد به سوءا يجازى عليه بشيء عظيم لأنه أوهم الناس ولأنه أظهر للناس أنه يريد بفعله الخير وفي واقعه أنه يريد به السوء فإذا كان المثال المضروب بين المباح وبين الواجب يظهر الفرق العظيم، فهو لو وقع بين المباح وبين المحرم، فإن إظهاره لسوء المحرم أعظم، ولهذا قال بعد ذكر ذكر بعد ذلك مثالا من الأمثلة الأعمال التي صورتها واحدة، ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال ثم بدأ يتكلم عن الهجرة قال واصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام وهذا مفهوم الهجرة في الشرع كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي، وذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد أذى قريش واشتدت وطأتهم على المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده احد وامرهم بان يهاجروا الى الحبشة وهاجر المسلمون الى الحبشة مرتين ولقوا عند النجاشي ملك الحبشة كل انصاف وعدل وقد حاولت قريش ان تثير النجاشي على المسلمين لكنهم لم يتمكنوا من ذلك يقول فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا من المهاجرين إلى الله ورسوله حقا وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام يعني ظاهرها أنها هجرة مطلوبة لكنه كان يطلب في نيته دنيا يصيبها أو امراه ينكحها في دار الإسلام هجرته الى ما هاجر اليه من ذلك فالاول تاجر يعني للدنيا يصيبها والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر لا هو ليس نفاقا لم يبلغ مرحلة النفاق لكن هو هجرته غايتها الدنيا ولذلك لا يثاب عليها من الله جل وعلا وفي قوله الى ما هاجر اليه قال تحقير لما طلبه من امر الدنيا واستهان به حيث لم يذكره بلفظه يعني ما قال الى دنياه او الى امرأته وإنما قال لا مهاجر إليه كأنه يحقر ويقلل من شان هذه الهجرة وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحدة فلا تعدد فيها يعني من حيث النية فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط قال والهجرة لامور الدنيا لا تنحصر فقد يهاجر الانسان لطلب دنيا مباحه تاره ومحرمه تاره اخرى وافراد ما يقصد بالهجره من امور الدنيا لا تنحصر فلذلك قال فهجرته الى ما هاجر اليه يعني كائنا ما كان قال وقد رؤي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الآية قال كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهاجرة من مكة حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة في أرض عن أرض وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله فإذا اقرت بذلك بايعها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعلوم ان بيعته كانت باللفظ وهو ان تردد على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا اولادهن الى اخره ما جاء في الآية هذا الخبر قال خرجه ابن أبي حاتم يعني في كتابه التفسير وكذلك ابن جرير في كتابه التفسير وخرجه البزار في مسنده قال وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا يعني أن هذا الأثر وجد في كتاب الترمذي في بعض النسخ قال وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل قال خطب اعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجته فكنا نسميه مهاجر أم قيس قال فقال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من هاجر يبتغي شيئا فهو له هذا الأثر الذي ذكره عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كأنه أحد الأمثلة التي ضربت في قصد الهجرة فهذا الاعرابي هاجر من اجل ان يتزوج بالمرأة ولذلك لا تكتب له يعني ثواب الهجرة التي كتبت لغيره من المهاجرين الرجل مسلم نعم كونه هاجر هجرته هذه لا تخرجه عن الاسلام وهو لم يرتكب إثما لكنه لم يفعل الأكمل والأفضل قال وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأثر يعني أقصى ما بلغه زمن عبد الله بن مسعود ومعلوم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة حيث تؤف في سنة 32 من الهجرة وإنما كان في عهد ابن مسعود ولكن روية من طريق سفيان الثوري علي الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فعبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس قال ابن مسعود من هاجر لشيء فهو له وظاهر هذه الرواية أنها كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهنا ينبه الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أن هذه القصة كثير من علماء الحديث المتأخرين يذكرونها على أنها سبب ورود هذا الحديث سبب ورود حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكنه يقول الواقع خلاف ذلك وهذه القصة جاءت متأخرة وحديث إنما الأعمال بالنيات سابق لها ولذلك لا علاقة بين هذا المثل المضروب بمهاجر أم قيس وبين حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم يقول ولم نر لذلك أصلا بإسناد يصح والله أعلم ولعل الذين ضربوا المثل وذكروا مسألة مهاجر ام قيس يعني أخذوا ذلك من قصة عبد الله ابن مسعود والتي كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى وقوله كالهجرة في هذا المعنى يعني في هذه العلة كل الأعمال مبنية على هذه العلة إن كان الأمر استجابة لله والرسول فيجد الإنسان الثواب وإن كان الغرض شيئا آخر إن كان مباحا فلا ثواب فيه وإن كان محرما ففيه الإيه الاسم. قال فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة إليه أو الباعثة عليها كالجهاد والحج فالرجل قد يخرج للجهاد وسيضرب لنا الشارح أمثلة في هذا الباب حيث إن من المهاج... من المجاهدين في سبيل الله من يخرج وليس غرضه اعلاء كلمة... كلمة الله وليس غرضه اعلاء كلمة الله وانما يستهدف شيئا من الدنيا اما المغنم وهذا مباح طلب الغنيمة او الرياء والسمعة وهذا محرم فالكل خرج للجهاد لكن النية هي التي تحدد الثواب او العقاب قال لكن لا, يباح عليه لا يثاب عليه كثواب الهجرة قالك الجهاد والحج وغيرهما وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصده به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هو العليا فهو في سبيل الله وأما إن كان للرياء فإنه يأثم ولذلك جاء في الحديث أن أول من تسجر بهم النار ثلاثة منهم رجل كان يجاهد يخرج في الجهاد ويقاتل وله صولات وجولات ولكنه يسأل يسأله الله تعالى يوم القيامة ما غرضك من الخروج للجهاد فيقول خرجت جهادا في سبيلك وابتغاء مرضاتك واستجابة لندائك فيقول الله الله جل وعلا كذبت ولكن ليقال إنك جريء وقد قيل يعني ما دام قد قيل إنك جريء فقد أخذت ثوابك لأن الله يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فلهذا يقال لهم أي للملائكة والزبانية ألقوه في النار لأن نيته لم تكن نية خير وإنما كانت نية سوء ونية شر استوجبت دخوله النار لأن الرياء والسمعة معناه إشراك غير الله مع الله والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أنه قال أنا أغرى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك نعم لأن هذا رياء شرك انقصد به الدنيا فإنه إن كان يخرج به من الملة يعني فيكون شركا أكبر وإن كان مجرد رياء فهذا من الشرك الأصغر الذي يستوجب صاحبه النار وإن لم يخلد فيها قال فخرج بهذا كل ما سالوه عن المقاصد الدنيويه قال ففي الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان عربيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل, يقاتل للذكر يعني ليذكر بين الناس والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يعني وما عداها فليس في سبيل الله قال وفي رواية لمسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية يعني انتصارا لقومه ويقاتل رياء أي ليرى مكانه فأي ذلك في سبيل الله قال فذكر الحديث يعني أن هذه كلها ليست في سبيل الله وربما أثم فيها صاحبها وفي رواية له أيضا الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية يعني غضبا لقومه وحمية وفي رواية الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية قال وخرج النسائي من حديث أبي أمامه يعني الباهلي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له الأجر المراد به الأجر الدنيوي الذي هو الغنيمة ويلتمس الذكرى يعني الشهرة، فقال لا لا شيء له يعني من الثواب، لكن ربما يلحقه شيء من العقاب خصوصا إذا كان يلتمس الذكرى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به. وجهه يعني وجه الله تعالى وسرد المصنف عددا من الأحاديث تؤكد هذا المعنى من أجل أن يميز بين النيات ويبين أن النية إذا لم تكن موافقة لما جاء في الكتاب والسنة فإنها قد تكون وبالا على صاحبها قال وخرج أبو داوود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له فأعاد عليه ذلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجر له قال وخرج الإمام أحمد وأبو داوود من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان يعني نوعان وذلك بحسب النية فأما من ابتغى وجه الله أراد امتثال أمر الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة والمراد بالكريمة كما جاء تفسيرها يعني الخيل أو المال أنفق خير ما عنده من مال ومن عتاد للجهاد وياسر الشريكة اي وافقه واجتنب الفساد هذا هو الذي يجاهد في سبيل الله ولذلك قدر الله أجره بما يلي قال فإن نومه ونبهه يعني استيقاظه أجر كله هذا في الدنيا وفي الآخرة يدخل الله له الجنة كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواله بأن لهم الجنة قال وأما من غزا فخرا ورياء وسمعه فهذا لغير الله والله بريء من فعله وعصى ايمانا وافشى في الارض فانه لم يرجع بالكفاف يعني لا يرجع ولا شيء عليه بل يرجع وقد احتمل اسما عظيما قال وخرج ابو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي عبد الله, عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الجهاد والغزو فقال إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا على أي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله على تيك الحال أي النية لها أثر كبير في قبول العمل أو في رده قال وخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه أي فعرفه الله تعالى نعمه التي أنعم بها عليه في الدنيا قال فعرفها قال ما عملت فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار وهذا محل الشاهد من الحديث وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلين آخرين قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قاري فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار قال ورجل وسع الله عليه وعطاه من أصناف المال كله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 فالانفاق في الخيرات وتعليم الناس الخير والجهاد في سبيل الله او في اعلاء كلمة الله هي من اعمال الخير لكن لما كانت النية فيها لغرض دنيوي احبط ثوابها الاخروي ايش امم هذا ما له علاقة بما نحن فيه وإنما قاله بعض الناس الذين بداوا حياتهم العلمية كان لهم رغبة دنيويه في ذلك إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بتمام الإخلاص وكمال الإخلاص فعرفوا الأمر المطلوب وجعلوا عملهم خالصا لله فصار الله جل وعلا ويأملون الثواب من الله تعالى وهذا الذي ينبغي أن يفعله كل طالب علم والذي ينبغي أن يفعله كل عامل خير أن يجعل العمل لله تعالى قاله بالحديث أن معاوية رضي الله تعالى عنه لما بلغه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه فلما عذاقه قال صدق, صدق الله ورسوله قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار فوجد في كتاب الله ما يعبد هذا المعنى قال وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي أن الله يحرمه من الجنة فلا يشم رائحتها مع أن رائحة الجنة كما جاء تشم من مسيرة سبعين خريفا أو سبعين سنة وابن رجب رحمه الله يذكر هنا طلبة العلم ويحرصهم على أن يجعلوا نياتهم خالصة لله تعالى فإن هذا هو الذي يفيدهم وينفعهم أما من أراد بتعلمه العلوم الشرعية أو غيرها إن أراد بها عرض الدنيا فلن يجد ثوابها عند الله نسأل الله تعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يجعلنا ممن يبتغي وجه الله تعالى في عمله قال وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء ليماري به السفهاء اي يجاري به العلماء او يصرف به وجوه الناس اليه ادخله الله الجنة أدخله الله النار لان هذا ما اراد به وجه الله قال وخرجه ابن ماجه بمعناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن حديث حذيفه يعني ابن اليمان وجابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولفظ حديث جابر لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء او لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويذهب ما سواه قال وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما كما خرج الإمام أحمد من حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب